لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودوا ثَلَّلَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَادُوا إِنَّ النَّصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا ہوں <سؤال> ائی جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآيا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله وَأَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم لأيمان فكفارته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 تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ انِي بَانِ فَجَتَنِي إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَلَعْنُهُ وَلَذَّةُ الْأَخْذِ لَذَّةٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ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 فَهَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَادِ وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا الهُ بشَيد إَِ الصيد تَنَلُغُ أَكُ وَرماحكُم لا يَبلَل وََّكُم اللههُ بِالشَيد إَِ الصَّيدِ تناله رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذي اَمَا مَنُ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ وَمَنْ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَادِيًا فَرَةُ طَعَامِ مَ سَكِينَ أَو عَدلُ ذَكَ صِيمَ لَذُوقَ وَذَا أَمررِه عَفَ اللَّهُ عََّ سَلَفْ وَمَن النَّعَ فَيَم تَقِمُر اللَُّ والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولسي ذِيَارَةٌ وَحُرٌّ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ سُرُمَا وَثَنقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ جعَلَ اللههُ الكَ عةَ البَيتَ الحر مقعمل لِ النَّاس كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي للباب لعلكم تفلحون يا نشياء إن تبدلكم تسؤكم إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن, ولكن الذين كفروا يفر تَرَوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا لِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا نَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئ بِعُقُومٍ دِمَاءٌ قُتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ احدكم الموت اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصدق صلاة فيقثمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم تُم شَهدَ تَ اللهَّ إِ إذََّ فَإِن رُوسِعَ أََّهُ مَستحَ َغ مَا فَآ خَان يَ قُمَِ مَا قامَجُ مَ مِنَّذينَ ستُ حِقَ ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغجوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك فِيكَ إِذَا يَسْتَكْبِرُ رُوحُ الْقُدُسِ تُكَلِّمُنَا فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا تُكَلِّمُنَا فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ علمتك التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وإذ تخلق من الطين كهيئة وَأَيرِبِ إِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ لَكُم مَّرَضًا وَلَذَّ الرَّصَادِ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ لَكْ مَهَا وَلَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكِ وَإِذْ بَنِي إِلَىٰ عَنكَ إِذْ جَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كفروا حيث إلى الحواريين أنا طیع رب تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم رب Shabbat Shalom يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ ادَمَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ آ قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنا قول ما ليس لي بحق قُلْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنعبد الله ربي وربما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 لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ وقضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْكَ مَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي لَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا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 فَأَهلَك نَاهُم بِذُونُ بِهِم مأَن شَأنَّ مِ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 وَلَ جَعَنَّهُ مَلَكَلَ جَعَنَاهُجُلَ وَل لََسْ نَا عَلَيهِم مَا يَبِسُون وَل ذِئَابَ رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلسِيرُوا إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَلِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِ فيه الرحمة ليدمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أُولَٰئِكَ غَيْرُ اللَّهِ اتَّخَذُوا وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ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 مَن يُصْرَف عنه يومئذٍ فقد رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 قُلْ يَا شَيْء إِنْ تَكْذِبُوا شَهَادَهْ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وبينكم وُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَجِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً نُخَرًا قُلْ لَا قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آمنوا آل أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَمَنَ اللَّمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 مَا لَمْ تَكُنْ فِتْنَةُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفترون قَاهُوَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرَ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم وينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى ويوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فَالْبَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا وما نحن بمبعوثين ولو تلائذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا أليس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 تَقَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أَذَنَّ لَهُ إِنَّهُ لَا يُذْنِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ وَلَكِنَّ بآيات اللَّهَ مِن نَّبِيِّ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 سَمَائَة فَتَاهُمْ بِآيَة وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ